وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبره هذا هو الدرس الأول من دروسنا عباد الله عز وجل في تفسير كتاب الله عز وجل وتأويله وهنا أقول كلمات أما الأulia فأرجو أن لا يتعجلني بعضكم في هذا الباب لأنه لا يحسن التعجل في أمر تجب فيه الأناة وهذا الأمر يتأكد أو الأناة أمر يتأكد في طلب العلم خاصة ولا يخفى عليكم خابر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لما تعجل ما عنده انقطعت الرحلة حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليت أخي موسى صبر لأبصرنا العجبا ليت أخي موسى صبر لأبصرنا العجبا إذن فالتاني أمر يجب ويتأكد في هذا الباب وسنة الله تعالى أن من تعجل شيئا قبل آنه عوقبا بحرمانه وهذا أصل فقهي وقاعدة مجمع عليها عند أهل العلم أكابرنا وأعظمنا فعليه أقول فيجب في هذا الباب من الأنات والتأمي ويحضر المرء ويحضر فيه من التعجل والعجلة نعم نعم عباد الله لأمك سلقت طريقا وهذا الطريق شأنه أنه طويل الطريق المستقيم طريق طويل وشاق خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا هكذا طويلا وخط على جانبيه خطوطا أخرى عرضي فكان الخط المستقيم شأنه أنه ماذا طويل أما الخطوط العرضية على جانبيه فكانت ماذا قصيرة نعم فطريق العلم شاق نعم شاق يجب فيه الصبر كما شارت موسى أو شارت الخضر عليه الصلاة والسلام موسى فقال له إنك لم تستطيع معي صبر وشارته على هذا حتى قال موسى تتجدني إن شاء الله إيه صابرا. والإنسان لا ينال ما ينال إلا بالصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم فهذا ابن جرير الطبري، وهو من تعلمون في علم التأويل والتفسير الإمام العلم الذي قال يوما ما لتلاميذه تنشطون لكتابة التفسير فقالوا نعم ولكن في كم ورق يقال قال ثلاثين ألف ورق ثلاثين ألف ورق يملي عليهم التفسير قالوا هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه ما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره لهم في سلاسة ألاف ورق يعني كم درس هذه سلاسة ألاف ورق تزيد على الألف او قل الف درس فانت الان ينبغي ان توطن نفسك على انك ستسمع الف درس في التفسير هذا على اقل ما يكون من التقدير ولا تيئس نعم ولا تيئس فالقرآن نزل في كم سنة في 23 سنة صحيح فاذا كنا الان في زمن العجمة هذا وفي زمن الذي غلب فيه الجهل نعم وقل فيه العلم فكم من الأعوام نطلب لتأويله وتفسيره وهو الذي نزل وأول في 23 سنة فقلوا لي بربكم كم من الأعوام وكم من السنوات ويست بهذه الكلمات أفت من عضبكم ولكن نحن الآن نشارط ونشترط نشترط الصبر ونشترط الأناه في هذه الرحلة الطويلة مع التفسير نعم وهذا طريق العلم طريق طويل وشاق فسمعنا من طلب العلم في تسع عشر سنة كاملة ومن طلبه في أكثر من ذلك من السنوات والعلم الذي معنا هو علم شريف القتل وهذه هي الكلمة الأولى أما الكلمة الثانية فهي في نظامة هذا الدرس فالدرس إن شاء الله تعالى سيتكون من حصتين اثنتين أو من ثلاث حصص أما الأولى فهي في ترجمة واحد من المفسرين الكبار لأني أرى أن تراجم أولئك العم الأعلام هو خير ما يكون من التربية بالقدوة وبالأسوة وخير ما نطلب به من شحذ الهمة وشد الأزر في طريق العلم فنبدأ بترجمة الإمام ابن جرير الطابر رحمه الله ثم بعد ذلك ننتقل إلى غير إلى تراجم غير من الأئمة كالإمام إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى الى ان نصل بالترجمة الى خاتمة المفسرين وامامهم في هذا الزمان العلامة الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تعالى اما الحصة الثانية فهي في التفسير وهذا التفسير سيكون على نظام يجمع كل مدارس التفسير ما بين مدرسة التفسير بالرأس والتفسير بالمأسور ما بين كل مدارس التفسير سواء من التفسير العلمي او اللغوي والبياني او التفسير البلاغي للقرآن الكريم الى غير هذه المدارس من مدارس التفسير نعم بحيث يكون جامعا ومانعا بإذن الله تبارك وتعالى وهذه الحصة الثانية وتأسد يشتمل هذا التفسير على وجوه شت من التفسير كالك نعم، وقدي دلالات الألفاظ ومعانيها، وكالوجه البلاغي في الآية أو الوجه الإعجازي والبياني، وكأقوال الأئمة المفسرين في هذه الآية إلى غير ذلك. أما الحصة الثالثة فهي في ذكر قواعد هامة يحتاج إليها أو قواعد مهمة. يحتاج إليها من المفسر في التفسير نذكر في كل درس قاعدة نذكر عليها نذكر أقوال أهل العلم في هذه القاعدة ونذكر من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة ومن آثار هذه القاعدة في هذا العلم الجليل وهذه الكلمة الثانية معي في درس الليلة وهي حول نظام هذا الدرس ولذلك أنا أستحسكم على الكتابة والتدوين إذ لا يثبت الفهم إلا بالكتابة والكتابة أصل في الفهم وفي حفظ العلم قال تعالى في كتابه الكريم الذي علم بالقلم إذن فباب العلم الكتابة ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالكتابة ويقول اكتب لابشاه ورب العالمين قال في كتابه الكريم نون والقلم وما فأقسم بشرف القلم وبفضله وأنتم ترون أنه لولا ما كان من تدوين العلم لضاع علينا علم كثير لضاع علينا علم لئك الجهابذ الأعلام الكبار وإن القلم لا يبعث على التفكير نعم إن القلم لا يبعث على التفكير والتدبر وهنا والشيء بالشيء يسكر أنا أطلق تحذيرا شديدا من الإفراط في التعامل مع آلة الحاسوب التي استلح على تسميتها بالكمبيوتر وإن كان فيها من الخير لكن المدنية الحديثة كما أقول على قدر ما تعطي على قدر ما تأخذ على قدر ما تعطي من الخير على قدر ما تأخذ من الخير أيضا وحسبه أنه يعطل العقل حينه نعم يعطل لأن الإنسان ما تتعامل مع هذه الآلة وكل عقله إليه نعم هذا معروف فيتعطل عقله وهناك دراسات عالمية في هذا الباب أغريت على مستوى الذكاء بين الذين يتعاملون مع هذه الآية ومع غيره مع هذه الآلة وغيره فأثبتت هذه الاحصائيات أن مستوى ذكاء الذين يتعاملون مع هذه الآلة أقل وأضرب مثالا نحن نجد في الواقع كنا قديما لا نتعامل مع تلك الآلة الأخرى التي تسمى بالآلة الحاسبة فلما صرنا نتعامل معها تعطل العقل فأصبح يتعطل العقل اليوم في اقل ضربي او في اقل حسابي بسبب الافراط في التعامل ايه معها بينما كنت ترى رجل الامي قديما يمكنه ان يجري اعقد العمليات الحسابية بمجرد ماذا النظر بمجرد النظر كان الواحد منا يذهب قديما الى التاجر فيشتري منه اشياء كثيرة تحتاج لعمليات ماذا حسابية معقدة هذا يشتري منه كلوين وهذا يشتري منه ثلاثة كلوات وكذا فيحسبها الرجل لك هذا بكذا وكذا وكذا يقول والمطلوب كذا في كلمة واحدة في كلمة واحدة وأنت تذهب بعده ماذا تحسب نعم هذا اشتريت منه كذا وهذا كذا وهذا إلى آخر فتعطل العقل نعم ولذلك ينبغي أن نتعامل مع كل صور المدنية الحديثة بقصد وتوسط واعتدال فنحن أمة وسطية في هذا الباب أيضا كالتعامل مع الدواء نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى توسط واعتدال في التعامل مع الدواء لأن الإفراط في استخدام الأدوية يؤدي إلى ماذا؟ إلى سقوط مناعة الإنسان مناعة البدن حتى يضعف البدن ولا يقوى البدن في مواجهة ماذا الداء وتتعطل الوظيفة البدن المناعية والدفاعية بسبب الإفراط في استخدام ماذا الدواء وهكذا في كل أمر علينا أن نأخذ منه بقصد واعتدال لأن أمة وسطية في كل أمر يقول الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه قوامه حتى في قيام الليل يطالبك فيه بالتوسط والاعتدال فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه فتابعه عليكم علم أن سيكون منكم مرضى وكذا إلى آخر الآيات في الصيام كان يأخذ بالقص والتوسط والاعتدال يصوم حتى يقال لا يفطر ويفتر حتى يقال لا يصوم حتى طالب بعض أهل العلم بالتوسط في باب الاعتدال ولما أراد بعض الصحابة مزيدا من التعبد على خلاف ما يجب أن يكون من التوسط الاعتدال فقال أصوم ولا أفتر وقال أقوم ولا أرقد وقال الثالث كذا والرابع كذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الهدي هو هدي محمد تصوم وتفطر، تنام وتقوم وتضع الصيب وكذا وقال هذه سنة فمن رغب بعن سنة فليس ولذلك نقرأ في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بين المغالين وبين المفرطين بين المغالين وبين الجاثي ما بين المفرطين وبين المفرطين ما بين هؤلاء وهؤلاء في كل أمر فتنبهوا إخواني نعم فلذلك يحسن أن يكون معك من القلم ويحسن أن يكون من الكتابة نعم من الكتاب لأن هذا باب من أبواب تثبيت العلم ومن أبواب حفظه نعم ومن أبواب حفظه فتنبه إلى ما أقول وهذه الكلمة الثانية أما الكلمة الثانية عباد الله الثالثة فأقول بأن درسنا في التفسير لا يبدأ إلا من بعد ضبط هذا الباب بمقدمات عدة فلا يحسن أن ندخل الباب هكذا دون أن نمهد له ودون أن نهيئ له أنفسنا فسنقدم بين يدي علم التفسير بعدة مقدمات هم تكون بمثابة الباب الذي يمكن أن ندخل منه إلى هذا العلم لينتظم الفهم وليسهل علينا العلم وقد رأينا هذه السنة رأينا هذه السنة في دين الإسلام وفي العلم من تهيئة النفس الله قبل أن يبعث نبيه ماذا حصل له تراه قد شق صدره وهو في السادسة تراه وقد حبب إليه الخلاء وحبب إليه اعتزال الفساد واعتزال شباب مكة بما كانوا عليه من فساد وفجور كان قبل يرى الرؤيا الصالحة فتتحقق كما يتحقق فلق الصبح يبا إذا رب العالمين هيئه هيئه لمقام النبوة وهيئه لمقام الرسالة بماذا هيئه رب العالمين بالرؤيا الصالحة بالاعتزال بالخلاء بكراهة بكرهه عبادة الأصنام صحيح بكره أن يأكل ما كان يأكل هؤلاء مما ذبحوا على أنصابهم أنه حافظ عورته من أن ترى أبدا صلى الله عليه وسلم إذن فرب العالمين هيئ النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبوة بما قدم له من هذه المقدمات التي بدأت معه ماذا صغيرا التي بدأت معه صغيرا حتى كان ما كان من النبوة في سن الأربعين يهيئه للنبوة في كم سنة في قريب من كم من أربع وثلاثين سنة كاملة إذن لا يمكن أن نقتحم على هذا العلم أو أن نقتحم هذا العلم مباشرة قبل أن تكون من المقدمات وهذه المقدمات التي نبدأها اليوم من هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم لأن غاية علم التفسير ماذا؟ غاية علم التفسير غايته هو الفهم ونتيقة الفهم ماذا؟ ومحصلة الفهم العمل صحيح؟ فلابد أن ننقفها هنا مع بعض ما يجب من العمل والفقه في ما يتعلق بالقرآن الكريم ونبدأ بأول مسألة من المسائل المتعلقة بأحكام القرآن الكريم الفقهية وهي حكم تلاوة القرآن الكريم قلت وقولا واحدا يستحب تلاوة القرآن الكريم ويتأكد الاستحباب بالإكثار من تلاوته لذا أذن تعالى بالحسد في هذا الباب لا حسد إلا في سنتين كما قال صلى الله عليه وسلم فذكر الرجل يقرأ القرآن أناء الليل وأناء النهار وفي الحديث اشارة قوية الى استحباب تلاوة القرآن الكريم اما الدليل الثاني فقوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولا شك ان من صور هجر القرآن الكريم ترك ماذا تلاوته وقراءته حتى صار القرآن وللأسف لا يكاد يقرأ إلا في رمضان ولا يكاد يختم تلاوة إلا في رمضان قلت وقد جاء في القرآن الكريم من متح عباد الله عز وجل يتلون آيات الله بالليل والنهار حتى قال صلى الله عليه وسلم في فضل تلاوته اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة يأتي لأهله شفيعا يوم القيامة والله تبارك وتعالى يسمع من عبده القرآن يوم الدين على ما كان يقرأ في الدنيا حتى يرقى به حتى يرقى به قلت وقد نزل حكم التلاوة من الوجوب إلى الاستحباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمها حل ولا ريح لها ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم أسماه مؤمنا وهذه التسمية تقتضي أن تلاوة القرآن ليست واجبة وإن كانت تستحب شديدا فرع وأحب ما يكون من الوقت في التلاوة هو الليل استحباب تلاوته بالليل ووجه الدلالة او الدليل على هذا شفاعة القرآن اي رب منعته النوم بالليل بما يدل على فضل قراءته بالليل على قراءته بالنهار وفي الآية التي مرت قريبا ذكر الله تعالى ماذا قبل ماذا ذكر الليل قبل يتلون آيات الله آناء له الليل وتقديم الليل ها هنا ليس إلا لفضل قراءته بالليل على قراءته بالنهار فرع، ويستحب المداومة على ذلك لأصل عام في العبادة الشرعية ألا وهو خير الأعمال أدومها وإن قل ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان إذا فاته جزءه من الليل والشاهد قولها ماذا جزء فيه معنى أن قراءته كانت راتبة كانت راتبة المسألة الثانية حفظ القرآن الكريم هل يجب حفظ القرآن الكريم واتفق أهل العلم على أن حفظه فرض كفاية لا فرض عين إلا من بعضه فاتفقوا على أنه فرض عين لما كان يجب أن يصلي بالفاتحة والقرآن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قلت فرع وحفظه يجب في حق توائف من المؤمنين كمن كالمفتي والقاضي كالمفتي والقاضي والعالم لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذ القرآن هو مصدر مصدر الأحكام الأول فلا يقوم مقام الإفتاء ولا مقام القضاء إلا, إلا به إلا به المسألة الثالثة قراءة القرآن للمحدث هل يجوز أن يقرأ المحدث القرآن؟ قلت ويستحب الطهارة الكاملة وتستحب الطهارة الكاملة لقراءة القرآن الكريم باتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر إلا على طهر أما وجوب الطهارة لقراءة القرآن أما وجوب الطهارة لقراءة القرآن فلا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بالليل يقرأ العشر آيات من سورة آل عمران والنوم ناقد للوضوء والنوم ناقد لماذا؟ للوضوء بما يدل على مشروعية خراءة القرآن لغير ماذا؟ لغير المتوضع أو للمحدث وفي الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي قولها على كل أحيانه إشارة إلى مشروعية ذكر الله حال الحدث وفي قولها يذكر الله عموم هذا العموم دخل تحته ماذا؟ القرآن يعني كان يذكر الله يعني كان يقرأ القرآن على كل أحيانه سواء كان محدثا أو غيره محدث المسألة الرابعة قراءة الحائد والجنوب للقرآن الكريم قراءة الحائد والجنوب للقرآن الكريم وفيها ثلاثة مذاهب يترجح من هذه المذاهب الثلاثة مشروعية قراءة القرآن للحائد والجنوب وقبل ذكر الدليل يقدم بمقدمات على عجل الاولى ان المؤمن لا ينجس فلا الحائد نجسة ولا الجنوب نجس المقدمة الثانية الاصل ان الحائد والجنوب مكلفين مكلفان الاصل ان الحائد والجنوب مكلفان فلا يمنع من تكليف إلا بنص يعني من أراد أن يمنع الجنوب من قراءة القرآن فليمنعها بدليل فليمنعه بدليل ومن أراد أن يمنع الحائض فليمنعها بماذا؟ بدليل صحيح؟ قلت ذاك كأنه لا يجوز منع مسلم من عبادة وطاعة إلا بنص ودليل هما من أهل التكليف يعني نقول لك الحائض ليست من أهل التكليف هذا خطأ هي ليست من أهل الصلاة والجنب ليس من أهل الصلاة بدليل أن الجنب له أن يعبد ربه بعبادات كثير وكثيرة جدا وكذلك الحائض صحيح أما الأدلة فهي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إذا هي تفعل ما يفعل الحاج وفي قول فعل ما يفعل الحج إشارة إلى مشروعية قراءة القرآن لأن مما ينشغل به الحج هو ماذا الذكر ومن الذكر القرآن وإنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة الدليل الثاني قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقولها يذكر الله يشمل القرآن وقولها على كل أحيانه يشمل حال الجنابة الدليل الثالث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبات إلى ملوك الشرك والكفر وقد اشتملت هذه المكاتبات على آيات من القرآن الكريم يقرأها كافر فكيف بالمسلم الجنب أو المسلمة الحالة وعليه يترجح القول بمشروعية قراءة القرآن الكريم للحائض والجنوب. قلت وتتأكد هذه المشروعين بأن النساء كانت تحييد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصح أنه منعهن من الطواف. ومنعهن من الصلاة والصوم وحرم طلاقهن فلو كان يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته وما سكت عنه خفه، وهو أمر تعم به البلوى، يعني الأمة تحتاج إليه. هل تقرأ أو لا تقرأ؟ يبقى مسألة عظيمة أم لا؟ فلو كانت لا تقرأ، لبين ولما سكت صحيح؟ والأمور التي تعم بها البلوى، والأمور التي تعم بها البلوى، لا بد للشارع أن يبينها. قال ابن تيميا رحمه الله ولم يأتي في منع الحائد من قراءة القرآن آية ولا حديث آية ولا حديث قلت وفي منع الحائد من قراءة القرآن الكريم من التشدد من التشدد والمغالاة ما لا ينبغي خاصة وهي بحاجة الى ان تعوض عن الصلاة بالذكر فلا يموت قلبها ولا يقل ايمانها يعني إذن هذا الوجه يلتقي مع أصل من أصول الإسلام وما ما باء التخفيف والتيسير والتعويض لأن الإسلام ما منع الإنسان من شيء إلا وفتح له باب إيه؟ بابا آخر فإذا قلنا أنها لا تقرأ هذا تشد فكيف وهي ممنوعة من الصلاة ثم تمنعها بعد من ذكر الله يعني من القرآن الكريم فقلبها عند إذن ماذا يقصو بل نحن واحد وجمان نقول لها أن تقرأ لتعوض إيمانها الذي يفوت بماذا يبقى المسألة معقولة معقولة من بعد ماذا من بعد الدليل فلا ينبغي التشدد في هذا الباب قلت والتشدد في أمر الحائض من منعها من كذا أو كذا إنما هو من ملة يهود كانت يهود إذا حاضت المرأة يلقونها في الجبال في الجبال هكذا لا يأكلون لا يشربون معها يعتقدون نجاسة بدنها أيضا لذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف يهودا فماذا يفعل يتعمد أن يشرب من موضع فيه السيدة عائشة يتعمد ماذا أن يأكل من موضع فيه السيد عائش يتعمل حال الحيض أن يتكئ في ماذا في حجريها؟ فكان يتبع معها صلى الله عليه وسلم ما يرد به عقيدة يهود في ماذا في المرأة الحائط؟ فلا ينبغي التشدد معه في هذا الباب. المسألة الخامسة في هذا كذا هذا العد. مس المحدث القرآن هل يجوز للمحدث ان يمس القرآن ونعني بالمحدث هنا الحدث ماذا الاصغر قلت والذي يترجح هو الجواد وان كان هذا هو مذهب الظاهرية وذلك للأدلة الآتية أما الأول أنه لم يأتي دليل في المنع ولا يجوز منع المسلم من عبادة أو قربة أو طاعة إلا بنص شرعي إلا بنص شرعي والمكلف هو من؟ هو الله ثانيا أن المصاحف كانت في بيوت السحابة متوافرة موجودة ولم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أحادهم أو واحدا منهم من مسها فلو كان يحرم مسها حال الحدث لتوافرة الدواعي والهمم في نقل هذا ما معنى ما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكتابة القرآن كانوا يكتبوه وكانت المصاحف في بيوت من؟ الصحابة فلو منع المحدث من مس المصحف لنقلت إلينا روايات لنقلت إلينا روايات هذا صحيح؟ كما نقل لنا نقل لنا أن المحدث لا يصلي حتى يتوضع كما نقل لنا أن الحائد لا تصلي لا تصوم لا تطوف بالبيت وكل هذا قد نقل لنا بنقول ماذا متواتر وبنقول صريحة فكيف يمنع المحدث من مسل القرآن ولتأتي ولو رواية وحدة ضعيفة بهذا ولو رواية ضعيفة بهذا صحيح قلت ثالثا وكل ما يروى في هذا الباب إنما هو ضعيف لا يصح كحديث لا أحل القرآن أو لا يقرأ الجنب ولا آية كحديث لا يقرأ الجنب ولا آية وهو ضعيف باتفاقي أهل المعرفة بالحديث قلت وما استدل به على المنف الذي منع المحدث من قراءة من مس المصحف منعه بماذا منعه بآية وحديث والذي استدل به على المن آية وحديث أما الآية فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قلت والآية ليست في منع. المحدث من مس القرآن لأن مورد الآية إنما الكتاب الذي في السماء الآية لا تتحدث عن المصحف الذي معنا إنما تتحدث عن ماذا؟ عن الكتاب الذي في السماء قلت بدلالتي بدلالتي أولا سياقة الآية لأن الآية قالت في كتاب مقنون والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ يبقى الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ ثانيا ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تأول الآية على الكتاب الذي فين؟ في السماء وتفسير الصحابي ماذا حج ثالثا أن الآية قالت لا يمسه وهذه لا النافية ولو كان المقصود القرآن لجاءت لا الايه الناهيه ايه, إيه الفرق بين لا الناهيه ولا النافيه لا الناهيه فيها طلب لما اقول لك لا تأكل يبقى ده طلب مني لكن لا النافيه فيها اخبار صحيح مثل ماذا لا يؤكل أخبار أن هذا الشيء الذي معي لا, لا يؤكل لكن لما أقول لا تأكل هذه لا التي فيها طلب وتفرق بين لنا هي ولنا فيها بالفعل المضارع لأن لنا هي ماذا تفعل في الفعل تجزم صحيح تجزم بينما لنا فيها لا عمل لها مع الإيه مع الفعل المضارع وهنا الآية قالت لا يمسه يبقى الفعل المضارع جاء ماذا مرضوعا بها ذي لا النافية فلو كان المقصود بالآية اللي يمس المحدث القرآن لجاءت لا النافية التي تنهى ولجاء فعلها إيه؟ مجزوما ولجاء فعلها ماذا مجزوما ولكن الفعل هنا ليس مجزوما إذن فهي لا النافية لا النافية لا لا النافية لا يمسه إلا المطهر. قلت الوجه الرابع ولو كانت الآية تقصد المحدثة، لكانت لكان الآية لا يمسه إلا المتطهرون الفرق المتطهرون يعني جبلة وخل وخلقا، أما المتطهرون يعني في طلب إن تأ تأيه طلب الطهر كما في قول تعالى في سورة البقرة. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ثم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فجاء بالتأل التي تفيد طلب الله الطهر أن لا يطأ الحائض حتى ماذا حتى ينقطع إيه حيضها وحتى تطهر طيب واستدل بالحديث لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث عمر بن حزم ولا يخلو من ضعف وإن صح يعني الحديث أولا في ضعف نقول أنه صحيح قلت وقوله طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر تصدق على من على المسلم لأن المسلم ماذا ظاهر أبدا، ويكون معنى الحديث لا يمس القرآن ماذا؟ مشرك، لأن الحديث مورده، لأن مورد الحديث هو ماذا؟ في بعثة في بعثة معاز إلى اليمن. فكان النهي أن يمس المشرك ماذا القرآن يبا بهذا انتهينا إلى مشروعية مسل ماذا المحدث لكتاب الله تعالى لانعدام الدليل على المنع ولا يجوز منع مسلم إلا بماذا إلا بنص أو آية المسألة السابعة السادسة طيب لا بس قراءة القرآن بالتيمم هب أن الإسلام المسلم كسل عن الوضوء هل له أن يتيمم ليقرأ القرآن إذا اتفقنا على أن الطهارة إيه أحب في قراءة الإيه القرآن وأن الأفضل أن يكون المسلم على طهارة إيه كاملة فهل له أن يتيمم أو إذا ضاق عليه الأمر فكان في مكان يشق عليه وضوء او كذا قلت ويجوز خراءة القرآن بالتيمم لان الله تعالى جعل التيمم بدلا عن ماذا عن الوضوء والقاعدة والقاعدة ان البدل يأخذ احكام المبدل إيه؟ المبدل عنه صحيح فيأخذ التيمم احكام ماذا الوضوء الدليل الثاني تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام لرد السلام على من؟ على الصحابي الذي سلم عليه يقول يقول صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أسكر الله تعالى أن أسكر الله تعالى إلا إلا على طهر إلا على طهر والحديث نفس في استحباب الطهر لذكر الله ولو كان الطهر ماذا تيمم أو التيمم طهر ومن ذكر الله القرآن الدليل الرابع والشالس صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله فضلت على الأنبياء بست فمنها وجعلت لي الأرض مسجداً وتهوراً فإذا جاز أن يصلي بالتيمم جاز أن يقرأ القرآن بماذا؟ بالتيمم أيضا لأن شأن الصلاة إيه؟ أغلظ وشد المسألة السابعة مس كتب التفسير للمحدث مس كتب التفسير للمحدث قلت ويترجح الجواز بمس كتب التفسير المحدث وذلك للأدلة الآتين الأول إذا جاز للكافر أن يمس الرسالة أو الكتاب يجتمل على القرآن كما في حادثة من هرق وهذه الورقة أشبه بماذا؟ في ورقة التفسير جاز للمسلم من باب ايه من باب اولى ثانيا واذا جاز كما سبق ان يمس المحدث القرآن جاز من باب اولى ان يمس ماذا كتب التفسير ثالثا ان الاصل الجواز والمنع لا يكون إلا بنص يعني اللي يمنع مسلما من مس كتب التفسير عليه ماذا رابعا وأن هذه الكتب ليست مصحفا فلا تأخذ أحكام المصحف على فرض على فرض وجوب مس وجوب الوضوء لمس القرآن ده على فرض يبا هذه المسألة رقم كم طيب المسألة الثامنة مس الحائض للقرآن واتفقوا على مشروعية المس بحائض او هذا اما مسها المصحف بغير حائض؟ فقال الظاهرية بجواز مسها المصحف من غير حائل وذلك لانعدام الدليل الشرعي لانعدام الدليل الشرعي على المن قلت وأن المصاحف كانت موجودة في بيوت الصحابة والصحابيات ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من مس المصحفي وهي مسألة عظمى تعم بها البلوى، فلم يأتي أبدا أنه منعها كما منعها الصلاة والصوم. قلت ويمكن الاستدلال بمفهوم المخالفة إذا منع المشرك من مس المصحف. جاز لمن للمسلم صحيح جاز للمسلم أن يمسه والمسلم لفظ يشمل الحائض معه قلت لأن مس المصحف من لوازم الذكر حينا لأن مس المصحف من لوازم الذكر حينا كما جاء في الحديث من أحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف فلما كان فلما لم تكن الطهارة فلما لم تكن الطهارة شرطا للذكر لم تكن شرطا للمسي من آين جاءت هذه التركيبة اتفقنا على أن الطهارة ليست شرطا في ماذا في ذكر الله يعني في قراءة القرآن تبقلنا من لوازم قراءة القرآن أن تقرأ فين في المصحف فلما لم يكن شرطا لها أن تتطهر للقراءة لم يكن شرطا لها أن تتطهر لماذا للمسح للمس. صحيح لماذا لان هذا من لازم ذاك واضح وهذه المسألة رقم كم السامنة طيب من مسائل درف الليلة فباسمها طلبة العلم اكتفي بهذا القدر ولا زلت اقول اصبروا عباد الله اصبروا عباد الله وان شق عليكم الدرس حينه فهذا موسى عليه الصلاة والسلام ترى أنه في رحلة الخضر لما خرق الخضر السفينة ولما قتل الغلام ولما أقام الجدار هذه الأمور أمسك لطلبة العلم شيئا ما الآن أمسك الآن هذا تشويش إيجابي كما يقول العسكريون فأقول فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما لم يصبح على ما كان من الخضر انقطعت الرحمة واعلم انه ليس من شرط العلم ان يحصل لك العلم لأول الطلب بل رأينا من اهل العلم كما حصل من موسى ظل مع الخضر اياما طوال صحيح وهو لا يعلم حقيقة هذه الاشياء التي فعلها الخضر حتى حصل له العلم ايه بعد يبا لا تنفر من مجالس العلم أن فات الفهم لأول الأمر صحيح وأذكر والله من حالي نفسي كنا نجلس في مجالس بعض أهل العلم وننام نعم ويكاد يسمع كما يقال الواحد فلا فلا ينفر عن الدرس ولا ينفض عنه بل كان يصبح وكنا نجلس حتى نسمع الأجوبة على الأسئلة أمسك هذا الآن كان الإمام مالك يقلب أوراقه الصحة صفحة رقيقة صحيح فأقول حتى ننام ويأتي وقت ماذا وقت السؤال والجواب فنخرج من الدرس بماذا حينا بالأجوبة على الايه او بالفتاوة وما عدنا صفر اليدين كما يقال بل عدنا بغنيمة ثم نصبر اكثر فاكثر حتى صرنا نعرف اسماء بعض الرواة ونعرف من حالهم ومن ترجمتهم لان الدرس كان في علم الحديث نسمع يقول حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الحميدي ما لنا وهذا قلنا قل قال رسول الله ما لنا وليه وهذه السنة الطويل حتى صبرنا فوجدنا أن ذلك علما قليل القدر فعرفنا رجالات الإسلام الذين جمعوا لنا هذه السنة وعرفنا من ترجمة هؤلاء وحالهم ما تصر به النفوس كيف أن هذا طلب العلم في سلسين سنة وكيف أن أحدهم سافر ستة أشهر في حديث واحد وكيف أن أحدهم شرب بوله مرتين في طلب العلم لما انقطعت به السبل في الطريق وكيف أن أحدهم أنفق مليونين من الدنانير في طلب العلم وكيف أن أحدهم هجر بيته تسع عشر سنة كاملة في طلب العلم حتى دخل بعض ولده المسجد فاعتنقه فقال فشممت منه رائحة الولد فلم يكن يعرف فانتبه بارك الله فيك وصل فلا زلت أقول اصبروا عباد الله عز وجل نعم والله تعالى يعلمنا وإياكم هو لي ذلك والقادر عليه يقول السائل يرجو أن نهمس في أذن زوجته لأنها تريد أن تخلع النقاب لظروف صحية كالصداع وتدعي أن هذا المرض لا يمكنها من لبس النقاط أولا أقول سائلا الله عز وجل لها الشفاء والعافية وسائر مرضى المسلمين هو لذلك والقادر عليه فأسأله سبحانه وتعالى لها العافية والشفاء أما ما ذكرت من سبب فأقول إن هذا السبب يمكن دفعه عن طريقي تعاطي بعض الدواء الذي يدفع هذا الصداع وعن طريق عدم الخروج المتكرر من البيت إذ ليست سبب الصداع أنها تخفي وجهها إنما سبب الصداع قد يرجع لأسباب أخرى صحية فلا بد من النظر في هذه الأسباب قد يكون ذلك لنقص بعض الفيتامينات في البدن، فعليك أن تغرم أيها الزوج في هذا الباب لتعوضها، تمام؟ ولا بأس إذن من أجل تحصيل أمر شرعي، فسبتي أختاه، واصبري على ما تلقين من التعب أو من المشق، إذ لا تكليف إلا بمشق، والتكليف لا تنفك عنه ماذا؟ المشق، ونحن نقول إن الانتقاب. او ان النقاب جهاد النساء فانت في جهاد بما تخفين من وجهك فاثبتي سلمك الله نعم اثبتي على ما انت فيه من الخير لام اخشى عليك من خلع النقاب لانه خلع النقاب رجع الى الوراء قليلا فاخشى ان تفتحي على نفسك بابا لا يسد فيقل إيمانك اليوم بعد اليوم، فسبت بارك الله فيك، ولو علم الله منك صدق نية في لبسه، وما تلقين من التعب، ومن المشقة فيه سبتك رب العالمين، وقد قد سمعتم في في صلاة المغرب الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا أخون أبو محمد يرشد إلى أمر, خير، إلى أمر خير. فما يمنعها من أن تستعمل طب النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة؟ فإنه قد علم أنها خير دواء للصداع، بل هي شفاء الصداع. لأن الصداع لا تعود أسبابه إلى لبس النقاب. إنما قد تعود إلى طول لبسه والخروج المتكرر والله تعالى قال وقرن في نعم يبقى إذا المسألة لا تعود إلى ذاته قد تعود إليك أنت فأياك ثم أياك أن تفعل والنقاب بهذا صار فرضا لازما في حقك إذا أمرك به من الزوج فلا لو قلت بأنه مستحب على قول بعض أهل العلم فلو ألزمك الزوج به صار ماذا صار واجبا في حقك وسائلا لله لك العافيه والشفاء ومن بعد السبات هو لذلك والقادر عليه وصل لهم على نبينا محمد للساد السلام يقول السائل هل يأسم العامل في مهنه يرى غشا ما في السلعة التي يصنعها فنبه صاحب العمل على هذا الغش وأنه مضر بالمستخدم، ولكن صاحب العمل لمصلحته المادية تغاضى عن إصلاح هذا العيب، فهل يجوز للعامل أن يستمر في العمل ويكون قد أدى ما عليه أم يأسمل لاستمراره في العمل؟ وضرب مثالين: عامل مطعم يستخدم. نوعا رديئا من الزيت يسبب امراضا خطيرة عامل احذية يصنع احذية مكشوفة للنساء فيها اعانة على التبرج والسفور اقول يجب عليه ان ينصح صاحب العمل وان يبذل الجهد في نصحه وارشاده والى حرمة ذلك هنا مسألة شرعية اخي الذي دخل يا رجل انت كنت في عمرة طيب لا تفعل هذا بعد لان حلق الرأس بالموس لا يكون الا في النسق رزقك الله العمر شو كنت سبب لبيان مسألة شرعية تمام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الخوارج بقوله سماهم التحليق كان من من سيمة الخوارج التي يعرفون بها الحلق بماذا بالموس ولذلك لما دخل صديق ابن عسل على عمر رضي الله عنه قال له عمر ارفع امامتك لماذا قال له ارفع امامتك لينظر في رأسه ام حلوقة هي وحلق الرأس اصلا اخذ عن المجوس بدليل الحديث الذي في مسند الامام احمد دخل رجلان قد حلق ماذا رؤوسهما وحلق خدودهما فاشاح بوجهه عنهما كراهية لما يرى منهما من حلق الرأسي واللحيات اقول لهذا العامل نافح الرجل وابذل الجاهد في نصر فان لم يستجب فدع العمل فدع العمل واعلم انك ما ان تترك شيئا لا تتركه الا لله الا عوضك الله خيرا به وان فما تفعل لو جاء اولئك المتضررون يوم القيامة يأخذون بتلابيب ملابسك أنت وصاحب وصاحب العمل لما أضررت بهم وأنزلت بهم الضرب وأنا, وأنا أقول وقد رأيت حال المرضى في بعض المستشفيات كما عهد الأورام وكنت أسأل بعض الأطباء يقولون إن هذا يرجع فعلا إلى استخدام مبأ بعض الزيوت المضرة تسبب سرطانات يعني شوف مسلم يتوجع بسببك كأن ويمرض مرضا خطيرا كهذا يوذي بحياته ومن قبل ينفق فيه نفقة عظمى وكذا الى اخره فترك العمل من من التو واللحظة ولكن تتركه على نية هذه النية هي مخافة من نعم وارجو ربك في ان يعوضك خير ومن ترك شيئا لا يتركه الا لله الا عوضه الله خيرا ايه خيرا منه انتبه هذه سنة رب العالمين وأنا أقول قازما وأنا أقول لك قولاً قازما سيعودك الله خيراً متى تركت هذا العمل على الشرط المسكور ولست أقول هذا من باب اطلاع على الغيب لكن من باب إيمان اليقين برب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعود عبده المؤمن خيراً متى قصده رجاء فكن على يقين من أن ربك سبحانه وتعالى يعودك خيرا نعم واسمع إلى هذه القصة دخل بيت الإمام أحمد تلميذ من التلاميذ فرأى أهل بيت الإمام يغبزون ويعجنون قال سيعطيني رغيف فلما قدم له الإمام أحمد الرغيف أبأ ليأخذه رفض فبعد أن انتهى من درفه مشى في طريقه وسبيل فأرسل الإمام أحمد ولده عبد الله. قال ادرك الرجل بالرغيف فأدركه عبد الله بالرغيف فأخذه التلميذ فعاد عبد الله متعجبا قال يا أبتي عرضت عليه الرغيف في بيتك فأبى أن يأخذه فما باله بعد أن انطلق أخذه قال يا بني إنه لفقيه لما كان في بيتي وكل رزقه عليه فحرم نفسه ولما انطلق متوكلا على الله أدركه رزق الله حيث كان فقت ذرّبك سبحانه وتعالى ودع هذا الرجل بل إني أرى أنه لا يجب الإبلاغ عن أمثال هؤلاء إني أرى أنه لا يجب الإبلاغ عن أمثال هؤلاء لأن الإبلاغ عن أمثال هؤلاء السلطات يعد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في ذلك من منع ماذا من منع شرهم ومن منع فسادهم نعم إني أرى ذلك لأنه يتعين في هذا الباب أن يمنع شر هؤلاء وفسادهم وكان ابن تيمية رحمه الله يفعل شيئا من هذا، كان ابن تيمية رحمه الله يخرج محتسبا على الفتوى، يعني من يراه يفتي بغير علم كان ابن تيمية يضرب ويقول أن يحتسب على الخبازين ولا يحتسب على المفسين، يعني يوضع ماذا رجل محتسب على الإيه؟ على الخباز ينظر هل هل صنع الخبزة؟ صناعة جيدة ام لا فهذا يتعين لانك لا تنظر الى المسألة تقول يعني يذهب يبلغ عن مسلم وهذا المسلم ماذا يفعل بالمسلمين ها؟ لا تنظر الى دم عينه وانظر الى عمل يده كما يقال وهو يتسبب في مرض عشرات من المسلمين والاف والاف من المسلمين بما يفعل نعم ولا يقال اين هذه الامراض لان معروف ان هذه الامراض لا تكتشف الا في مراحل ايه معين وان هذه الامراض تكون من تراكم استعمال مثل هذا الامر ليرتدع به غيره ليرتدع به غيره وكم من متآمر اليوم على صحة الشعب وعلى قوته على قوت المسلمين وصحته فينبغي ان يزجر هؤلاء وان يرد هؤلاء قتلهم الله بما يسعون في الارض فسادة وبما يخربون نعم والحديث قال ال... ال... ال... ال... ال... الإنسان بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب نعم لا تنظروا إلى المسألة هكذا اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا من فيها من المرضى وكيف يتوجعون ويتألمون وأكثرهم من الفقراء الذين لا يجدون ماذا سمن الدواء يبقى لماذا تعتبر به هذا لا حرمة له ما تفعل بالمسلمين ايه ما فعل نسأل الله ان يهديه ادم اول الانبياء نعم ونوح اول الرسل. بدليل الحديث يا نوح انت اول رسول الى الارض والفرق ان النبي يأتي على شرع من قبله وان الرسول يأتي بشرع جديد فان قيل ادم نبي فكيف جاء بشرع من قبله الشرع الذي جاء به آدم هو الفطرة هو الفطرة التي فطر الله الناس إيه؟ عليها هل يجوز للأخ أن يحضن أخته لا يجوز ها لا يجوز طبعا وهذا الفعل داعي إلى الفتنة والافتتان، بل لا يجوز للأب أصلا أن يحضن ابن أخته إنما غاية مستثنى أهل العلم كما قال الشيخ عبد العزيز أني يقبل ابنته البالغة من ماذا من رأسها مثلا أو كذا نعم أن في ذلك من تمثل إيه العورات وتمثل الأبدان ما لا ينبغي ولا تقول هي أختي نعم لا تقول هذا بدليل الصحابي بيقول استأذنوا عليها وهي أختي قالت تحب أن تراها عريانا هكذا قال يبقى إذن هناك في في مسألة تعامل الأخ مع أخته هناك إيه هناك حد هناك حد وطبعا ما نرى اليوم ما فعله بعض الرجال يقابل أخسى ويقبلها من خديها وتقبله أصلا التقبيل ليس من شأن الرجال إلا في موضع واحد مع الولد قدم أخ على مشروع فقال له واحد من الناس إن هذا المكان الذي تفعل به المشروعات بسيء فهل يأخذ بهذا القول لا يعرف الطيرة شرك. لو خاخذ بهذا القول يقول قد وقع في شر ما يقع فيه الإنسان من التشار وهو شر. أخي يعمل في صناعة عود الموسيقى فما حكم ما يدعون به من الطعام والشراب حين زيارته أقول أولا ترفق به تمام الترفق لأسباب ترجع أن الرجل فيما يعمل هذا وإن كان طبعا مخطئا وإن كان آثما لكن لا تنسوا في هذا الباب أن هذه صنعته قد تكون من الصغر وثانيا أن وراءه كتيبة من من من المتجرئين يقولون له الموسيقى حلال ومنهم من يقول أنا نام على صوت مش عرف إيه والعداء لبريئة ولم يسم لنا الآية الغير بريئة إلى الآن تمام ولم يسموا لنا الآلة الغير بريئة إلى الآن على الإطلاق إلى آخره وأن النبي سمع الصحابية وهي تغني وكانت تضرب بالدف إلى آخر ما يقولون طبعا وسبق بيان حكم الغناء غير مرة وحكم الموسيقى غير مرة بما يغني عن عن الإعادة في هذا المقام ولكني أقول عباد الله عز وجل يعني نترفق به هذا أولا ما كان الرفق في شيء إلا إيه إلا زانه و نحاول أن نمس قلبه وخاصة لما تعامل مع صاحب معصية حاول أن تمس قلبه أكثر من أن تمس من أن تخاطب عقله لأن الإنسان إن تملكه من قلبه هذا أفضل من أن تملكه من ماذا من عقله فنبين له الحكم الشرعي ونذكر له الأدلة الشرعية ونترفق به ولكن علينا في هذا الباب من النصيحة هو التثبيت في باب الارزاق والرفق وان شاء الله تعالى يعني إليه إخواننا ينتفعون بخطبة الجمعة الماضية التي وقعت ان شاء الله تبارك وتعالى في مسجد الدعوة والتي عنوانها ضيق الارزاق المشكلة والحل والمشكلة والحل وان شاء الله تعالى جمعة القادمة بمسجد القبيلة ان شاء الله تبارك وتعالى وهذه الجمعة ستكون تحت عنوان المدينة الفاضلة والمدينة الفاضلة كانت حلما وخيالا كتب عنها بعض الكتاب كميكيا فلي ولا مش ميكيا فيلي. توماس مور توماس مور وفرانسيس بيكون وكانبنلا والفرابي وأفلاطون ولكنها ظلت خيالاً، ولكني مع الدراسة وجدتها على الواقع نعم وجدتها وقد وجدت المدينة الفاضلة واقعا في حياة البشرية تلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هي المدينة الفاضلة لان ما هي المدينة الفاضلة مدينة آمنة كان في المدينة النبوية من الأمن بحيث أن عمر كان ينام إلى قزع الشكر وهو خليفة المسلمين كان فيها من الامن بحث ان الزاني قدم نفسه للقضاء وللحد مما لا تجد في في الدنيا ولا في العالم هذه التي ترى اليوم هل هي المدينة الفاضلة بحق؟ كيف وهي التي تصدر القريمة للعالم؟ ونعرف ان اكبر عصابات العالم خرجت من رحم ماذا؟ من رحم ايطاليا وامريكا من رحم ايطاليا كالمافيا والألوية الحمراء بل أكبر مدينة في القريمة والتي هي العالم على القريمة هي مدينة شيكاغو الأمريكي حتى صار الرجل لما يكون عنده شيء من الإجرام يقول لك ده إيه ده من شيكاغو وهكذا يبقى أين المدينة الفاضي لإذن هل هي في أوروبا أم في أمريكا إلى حد أننا نرى أن هناك رجل الدولة الأول وهكذا حدثت الإعلاميات استغل صغرى في القانون الامريكي ليفر من العدالة <تصفيق> وروسيا اختها الكبرى لم تكن خيرا حالا ففر الرجل من العقاب بمقايدة باع دولة لبوتين على شرط ان يلاحقه بوتين قضائيا بعد خروجي من المنصب. بينما في الاسلام يقول له ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اليست هذه المدينة الفاضلة؟ مدينة الفاضلة التي لا تبقية فيها على الإطلاق لا تبقية للون ولا للماد ولا تبقية للجنس هل فرنسا اليوم تعيش هذه المدينة الفاضلة ده فيها حزب لرجل مجنون اسمه لوبان جان ماري لوبان هذا الحزب يقوم على على أصل وأساس طرد العرب من فرنسا بينما تجد في دولة الإسلام الرومي والحبشي والفارسي والعربي وكلهم يكاففوا كل انتصاف في الصلاة والرجل الاسود في الاسلام يصبح الرجل الاول حتى يقول عمر ابو بكر سيدنا واعتق سيدا لا تبقية للون فان شاء الله تعالى احدثكم في الجمعة القادمة عن المدينة الفاضلة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ايهما من اثماء الله الفتير او السطار أولا أصححه خطأا شائعا هو الستير هكذا أبلغ وإن كان الستير أو الستير بكسر السين وتجديرها ولكن أبلغ الستير على وزن الرحيم أما السطار فليس من اسماء الله نعم لأن الحديث الثابت إن الله حي ستير يحب الستر صحيح لكن لا بأس أن يقال السطار على سبيل الإيه؟ الإخبار على سبيل الاخبار لا على سبيل التعبير صحيح فأنا حسن ابن عبدالسطار ابن أحمد النعمان شريط الجمعة الماضية ان شاء الله سيجري تدبيره ولعله ان شاء الله تعالى يجري طبعه وتوزيعه ان شاء الله تعالى خطيب الجمعة لا يجب عليه حفظ القرآن لا يجب لأن الأصل عدم الوجود يجوز للحائد دخول المسجد. كانت وليدة لبعض الحي من العرب تقيم في المسجد إقامة دائما ولا ينفق حالها عن ماذا؟ عن أنها طحيط فلم يأتي أنه أخرجه حديث عمر لما رفض زوج أخته أن يعطيه الصحيفة إلا أن يغتث لا يصح هو ضعيف مسألة وجوب أن يستعزن الرجل امرأته إذا عراد للسفر هذا ما لا نعلم عليه دليلا من الشر على الإطلاق ومن قال بالوجوب عليه ان ياتي بدليل شرعي حديث إن حيضتك ليست في يدك هل يحص يعد دليلاً؟ على عدم جواز المصح... مس المصحف لا الحديث في ماذا اولا مورد الحديث هل يجوز للحائض ان تباشر الاشياء بيدها فهي السيدة عيشة كانت تظن انه لا يجوز وقالت اني حائض، فقال حائدتك ليست فين في يدك يبقى اذا اليد ليست محلا للحائد يبقى عليه يجوز مس المصحف للحائد لان الحائد ليست بيدها. ما حكم الزوجة التي تسرق متاع جارتها وماذا يفعل معها الزوج عليه أن يؤدبها طبعا عليه أن يؤدبها وأن يذكرها عن هذا الفعل وأن يتخذ معها كل الأمور الشرعية التي يجب عليها عليه في هذا الباب هنا سائل يقول بأنه كان مع مخطوبته ثم أنها أثنت على خطبة الجمعة وأثنت على صوت الخطيب الذي كان يخطب فغضب منها الخاطب وأمرها أن تذهب إلى هذا المسجد مرة أخرى فقالت له ما لك حكم عليه هنا أقول أولا طبعا الزوجة مخطئة في هذا الباب نعم بما الخطيبة المخطوبة بما أسنت على ماذا على هذا الخطيب وبالغت في السناء فإن ينبغي المرأة أن تراعي غيرة الرجل واسمعوا هذه أسماء رضي الله عنها كانت قادمة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسماء اركبي فقالت فذكرت الزبير وماذا وغيرته فلم ترك مراعاة لغيرة من مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لا يغار إيه لا يغار منه ولا عليه لأنه نبي الأمة أولى بها من ماذا من كل أحد أولى بالمؤمنين من أنفسه ومع ذلك كانت تراقب زوجها في ماذا؟ في غيرتها فعلى المرأة تراعي هذا فأقول لها نصحا هنا هب أنه أسنى على زوجة صديق الله أو ابنة عم فقال هي كذا وكذا وكذا هل تقبل هذا منه؟ أم ستغسر طبقها؟ يبقى إذن لكي نعرف الأمر نعرفه من ماذا؟ أترضاه على؟ إذا كانت لا ترضى أن يمدح هو بامرأة بحضرتها فلا ينبغي هي أن تمدح رجلا بحضرته والغيرة شيء طيب إن كانت بالحن فإن الطعام لا ي... لا إيه؟ لا يكون له من طعم إلا بماذا الطعم يضيع بال الطعام يضيع بعدم لا بقال... يكون فيه من الملح نعم خاصة وأنها غيرة في محلها. هي أخذت تسني على الخطيب لو أسنت على ذات الخطبة وما فاهمت وما تعلمت وهذا ما ينبغي لا تسني على ذات الشخص ما قيمة الصوت أنا طبعا لا أزم الخطيب استغفر الله أنا أخصد ما قيمة الصوت الحسن من غير إيه من غير خطبة على الكتاب والليه والسنة صحيح وإلا فبعض الخطباء كما تعلمون هذا ستالين المجرم كان خطيبا مفوه وكان صوته وهذا مسليني كان خطيبا بارعا بل انه ملك ايطاليا بالخطب كان يقول خطبا رنانا صنانا وهتلر كذلك والحجاج حجاج كانت له خطبا كانت تأخذ بعقل وبعقول اهل البلاغة والادب والفصاح حتى ان الحجاج كان معدودا من اهل الفصاحة والبلاغة واللسم نعم فلا ينبغي هذا يا أختها بارك الله فيك وأقول للأخ هي ما قالت لك هو صحيح ما هو الصحيح هذا الصحيح بارك الله فيك هو أنه ليس للخاطب من حكم على المقتوبة لا تنازع الأمر أهلا فهذه المرأة ولايتها لمن؟ لأبيها أبيها هو الذي يأمر وينهى فيها أما إن جعلتها أنت كنصيحة لا بأس من باب الخوف عليها من باب خوف الفتنة والافتتان من باب سد الزرائع لا بس. فعليه تسمع وأطيع واتمعي وأطيعي وطالما أن المرأة على خير فلا ينبغي رجل طبعا ما قلت من تركها أو كذا أو من فسخ خطبتها إلى آخره والله المستعان. تقول يتقدم لخطبة أخ زو أخلاق وعلم ودين ولكن لست أشعر بقبول تام نظرا لحب الشديد لمن كان زوجا لي فهل أنا آثمة في رفض المتقدم؟ نعم لا ليس لي آثمة بمعنى آثمة وإنما أنت مخطئة مخطئة لكن لا آثمة الإثم لا يلحق بك إلا بنص من الكتاب والسن أما أنك مخطئة فنعم طالما أن الرجل على خلق ودين كما تقولين صحيح؟ فماذا ترجو المرأة الرجل بعد ماذا ترجو لأن بعض النساء وأقول بعض النساء لا كل النساء تنشد في زوجها أن يكون جميل الصورة وكذا وزاوجه سينمائي وعيون مش عارف كذا طبعا لا أقصد السائلة أنا أتكلم الآن عموما لا ما على هذا تبنى البيوت كان بعض يا إمة العلم الكبار دميم وخز المثل. من جليبيب كان جليبيب رضي الله عنه دميما حتى أنه لما تقدم قالت أمها أم المرأة لها الله إلا جليبيبا يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا والبنت كانت من أجمل نساء المدينة فخرجت البنت وقالت لأبويها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ده رسول الله هو الذي أمر فنكحت حاج جليبيب فتقول الرواية لما كانت غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلان قال لا قالوا نفقد فلانا وفلان قال ولكني أفقد جليبيبا فوجده في المعركة قد قتل سبعة وقتلوه قال قتل سبعة وقتلهم هو مني وأنا منه هو مني وأنا منه مع ما كان منه من ماذا من دمامة كانت في وجهه فلا يرفض الرجل لهابا أما مسألة القبول فاستخير الله عز وجل غير مر أما مسألة القبول فاطلب معه اللقاء ولك الحق في تكرار ماذا الرؤية طالما أنه على خلق وعلى دين لأن مثله اليوم أختاء عملة نادرة كما يقال وأخشى أن ترفض من هو على خلق ودين ف... يعني يأتيك من ليس كفءا لك دينا وخلق فعيد النظر في الأمر مرات ومرات أسأل الله تعالى أن يرزق وسائل الأخوات أزواجا صالحين طيبين على السنة قولي ذلك والقادر عليه الكراه المذكورة في حديث إني كره كرهت أن أذكر الله على غير طهر إنما هنا الكراه المذكورة بارك الله فيك أو بارك الله فيك عذرا إنما هي كراهه تنزيهية والله تعالى المستعان وبه التوفير أرأني يعني قد أجبت على قدر الله بأسمه من الأسئلة فحسبكم هذا بارك الله فيكم ليجمعنا لقاء في الأسبوع المقبل منبها إياكم على أمر إني على سفر نعم على سفر فبالله عليكم وأقول بالله أن تتركوني لشأني بعد الصلاة لأدرك أمري الذي أنا إليه زاهد سلمكم الله إن شاء الله تعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى